نفور بادن أي مجاهدين تو كسامين ايان مقالة مقدشو ملشيات كأشهاد لديرو كنا حد قدبيدي اقوب أي جيسين سنديه اقود دمبيي دقال علوسو وجيب بادن له ايال لبادن اعديح مرأيا حد دبان ماحي نتيجادو نقطاي حد كيبو كود دمبيي كبركي مجرمين تا اري ماه سيا كوكالي وحايا قناند ونقون ايان تحانها وربح ندا مالميه دها ولكن جبري النور يوسف أيها إنوسو دياريي وربح النداسي مقدسو مالين ميداتك ما تده اي مدافع الغوم شقيه اي ودويه انك ورنا وحايد مسيبوه حنون بضان او ايجي سنيين ايد مدا كفارتا اي حافظ شعبك الدقيه مانتان وحي مقدسو مدلو نو قتيموريان تأشهاد الدرك كالقوسو دا مجالداني هو اشرتوه انو كامان جلل عرور اي رولي راج اي الدمر ايحتا مساجد دي اي دكسيدا قرآن ككرمك مالين واليبانا قصباي سيواتان هبين واليبانا وحي اودعي dadkii magalada waxay ka dhigeen mid xabsi iyo ku jira oo la raadinayo iyo mid dehelkiisa oo daba socda iyo mid iyaga ararkaa dadkii horena waxay ka dhamaan dadkii ugu daad gurayay markaddii caal xamse ka dulxan taasoo cabaaysa saas aan dadka xogtiis ku aina dadka wadankan ka dhalanay waadana qaana waxay noo sheegeen in waxa laali wax iskoolay ar uskul bay qiyaayaa laha iyo dadkii ganacsiga ee bakare iyo kala shaqada jiray magaalada bideeda qaraab on dulnaayay iyo dadka oo iskoolo weli dadka ka qarkeen soo helay jiraa wiil yar oo qalin yar ah oo qoraal bay laa dhor meelo dheheg dilaya sabab uu dilaa oo liiboo ka falqalayay ee wiilana uu tageeyay wiilana uu tageeyay markii saal ويتصورين وحي كأنه يشذق خير الحنان <سؤال> وذق كوجن الإنسان علمني كربذنا ويا خبتن أرمنا يسوق عنا بسياسة إذن بات كل من مجرب بقاس إمام بيسوق عنا يا ألان أباك الله عنه فبعني تقدر مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني waxaa soo baxay tirayar oo codan ee la iyo 4900 laasoo meel gaaraysa 1500 baan qabanay kun badan kuwa sabbaleeyay hal meel kaliya oo lagu qabsay kun laakiin maraha waxay وأن <تصفيق> تشكروا <تصفيق> وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله طَاعِينَ مِنهُمُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالوِلْدَانُ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْ مَن فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ عَالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلَ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلَ لَنَا مِن لَّدُنكَ, لنا من لدنك نَصِيرًا قفح الدمن ومضابها الباغ يصور وعنت على الأنات أنظام المعازف دادك سيد الله نباتهين أيو ألقفالنا أيو أقول هذا اللغة أقول هذا القرآن يمدارس لك ربكاته وإنت اللغة دولة هذا ما يدد كودا ودوية مغدشة لك سطورا دادكا أيقا ودادكيني koo sida u gelaayo ee diggoda banaysanayay ee laamida soo Allah subhanahu wa ta'ala dadka ah oo inay soo qabteen markaan inay hadaba mujahidiinta waxaan Allah subhanahu wa ta'ala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 ooga qisaasno walaalahay in muslimiinta ha, ee reer muqdisho umaduna allah subhanahu wa ta'ala iday sugeeyso oo aarka yasaariga ay ka sugeysaa mujahidinte, weey mujaahidiinta inay u arkaan Islam, ba geesyaashay islaamka ee dulmigaano marna ma ahayn ku eeganayaan cadawga feelanaya ee midabada kala leh وهيأقرشة ذن هيقول الله كلم سنيني يعني دبر كجبيان عدو قاسي وحين الدجال نوع وليبا كوكا ذن قامين عدو قاديك سنة إملشيات كأشياء هذا الضرر كقعدار ددار شماليا وحالمقدس كبلو ضي هلقن ورسود أحمرية مجيدين تأ هيجواسيس تمرتدين تأ وحنادعى إسريشة لسأ وقارس خطرة هي بعض سير وليبا جاري قد أي جلان يجروا يكون لهم تنبأ لقمة هالأشياء هذا الضرر كا كل كا xirmoodina ay bartahmaydeen u noqdeen guutooyinka jabad ee gudaha iyo dafaha muqdisho ribaad kaga jira hawlgalada ka dhankeey adawgaas waxa u taagan walaal sabriina bi idinillaah thabitina bi aunillaa ay uguudan ka baqin balsa rabigooda ka baqaya humumti ummadooda xambaarsan oo aanu bilaan dadkooda in la dulaysto halyeenimadooduna ay dib u soo celiso taariikhii majiidkeed ee geesyashii xarumooda kula soo kulmo degaladoodana aan marqaatiyo askari walba oo iyaga kamid ah waa qaaid weyn qaaid walba oo iyaga kamid ahna waa rajo weyn oo umadu ay leedahay kataaib iyo saraayees ayagoo ah ay ila haddii Muqdisho ku soo qulqulayaan waxay galeen مسير fada koon sanadahan aan soo marin masiirada jihaadka ee Soomaaliya wacda taariikhda gashay ay kala تضحية تماماً بلطجية، وحمق دشل جودلي بقول كمدا جواسيس تم رصد دينته، قاروا لاغتيالي، قار كلنا فجر يالا يا حد كل لوجفولي تن يستند كان جودلي محمد بن مسلمة كل جد أي خارجي سكودواد، بقول شد روح وكمدا جواسيس تعود درنا هدا لوجا. يجوهوب يترى هذه سنة أو حلو في سنة تكنولوجيا در الرجال بات كي تبرت عفكرة أيا في أي رأو ممنذنا، وكد جل ما جميع بعض waana misal ka كده ka dhacay xuquuq iyo baadalka iyo sida mar waliba xuquuq uu u sarmaraayo ka qalban oo ahay oo markasta wax ay dhacdo inkana soo noqonoayaan xataa hal abuur lama isan inaad hayeeda amankii hadii ay difaato ay dhacdo xaqeed kale to waxa way waxyaanu badan aan ka wadaa dambarka Soomaaliyeed iyo uun magaalada magdisho walaalo geeyay wax la qarin karo maaynana la daboolo sababta halkaas ku socdeenayo ama waxba ku tilmaamaynayo dhismiga qadiimaha sabartii iska yar oo waa adab mukeeli aynaan ku dheeran oo aynaan caafimaad ka taagan yihiin baabuurta wadada maraysa ayaa qaar keenay ay wataan maxaan يعني بريه oo orodka iyo dadaalka i qabdarada waan ugu la dhax jiraan yani barihi la soo dhaafay isbuuc la soo dhaafay magaalada mushuuxii la radda macsanay isbuucii cadaab isbuuc loo bixiyo oo magaaladu dhan ay oloshay maxaan وهاي تليان بدل القرش يصنعوا أنت العبي هاي وهاي مثلاً ما بسويت بالكلية ينكدلهم إلا لحدا السركال أي يكدلهم. مركّب مشي بلاس أي أعمال اللي قال قادنا بطن قدمه ااا ماذا يجيب لي هيان؟ ااا بديهم ثلاثة رواء إني بقول لك عن هواة الخب حيان أو مغاردة عن كقف سلام دارس عن كقف سلام. شو ده waxay ku yimid iyo xiral iyo taaytal iyo isku mundan wax lahayn sida qaar iyo waxa haddii xukunku lugood والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءه وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يضع سان تو بيد كناي ان هو الفوز الاكين انه يا سرايات قيب iyada kan gudaha jooga wax aad loogu tarbiyeey ilaalinta deegaanka iyo ku dadaalida istiqaamada inkastoo arrinkan uu wastaan la yiqaan u yahay dhamaan qaybaha ciidamada mujaahidiinta haddana markii ay joogto Muqdisho oo meel waliba cadawku ka soo eegayo marka aad ku shaqeynaysid deegaanka cadawgu ka buuxo waxa kaliye ee kusoo heli kara kuna siin kara ee kalsooniyaha azimaha waa xiriirka adoo Allah waxana igu yiri sida ayaa dhamaan ugu wargelina ciidamadeena halkaasii ka walgaliya kadib markii ay iska dhiseen iimaaniyadka ciidamada mujaahidiinta ee muqdisho ka walgala wax ay aad ugu dadaaleen dhaqan gelinta qorshealka dagaalka kala bedelka xarumaha kala warajinta hubka kala maareynta ciidamada iyo doorashada bartilmaameedada waqtiga ugu munaasibsan waa Hmm. وما سوى جد مما جدموع حزنا وفرحاتا فما كد من هول المصيبه أن مقديشو مر ما دхин انو صليب قتليو مر ما دхин ان ددك ريد مقديشو اي غوميسته يا دبليفكيسا اي سو ديبان هدايا دي لودين هلاقي مرييكه كا قبصدي مقديشو واهي اهد إنها تقول عبرها قادة تان لإيقا حباشدة التوبية أوليكا قويا عيدة مقدشة وحاتكب بشاريسة تان إن جي سياشي عادو غاس ببرك الجبيي ماانتنا اي ديار ويهين إنا إذن دين جبيان جي سياشي مجاهدين تان مقدشة وحان لايه جزاكم الله عن الإسلام خير الجزا صبرا وكاشد الله سبحانه وتعالى عبسي ديس امتثالا بقول الله تواركه وتعالى وستعينوا بالصبر والسلاة إن الله مع الصابرين. يا بطل الأبطال حارا يراحنا فما يدرها نمين نتيجة الدقالكا إذا كمدى صناد جيادكا وحيكي جي سياسة مقدشة سيغوتيا إن بلان أو كمدى عيدا كو عي كودا إيا ملاحظو ذا كواسو اللايدا كيش شهاده لي حالكا قفو لبأ يوردينو وحدنا موضيسا اني شاهدادو كوسو دواتي مركا هريراها قاودان آتسان قرتي على وكادو ريسو بلسا دقالك او ماشا قدران لغاقلو ايان عمرقة صغابين دقالك او لغاقفو قادانا ايان عمرقة كردين نفولي بوحالي ذا اجلقوان او وقتي اي من قرد ما نفوركي سمينيان جيس ياشاني اي وليس يسعون ايا حلقان كي يكجران ايا مااني باهير سيقار ايا وحي ada uguuduna wuxuu aad ugu wlarsan yahay maalinta raayadka tooxiidku ay dib ugu baban doonan samada magaladaani inta arrinkaas la gaareyna jihaad keen wal kaasa halkaas ayan ku soo ofjarnay hawsheen balsa hawsha muqdiso ayan intaas ku ekayn inkastoo adawgu uu la dhalacayo inuu ka hortago aadanay maal walba waxa magalada ku soo الله نيكو دوا دان لدها كما نحسبهم والله وحسبهم وحنه با إن وذاتا كريا وكسو الله بني مقدشنا ومده مقدسنا إيدي بكسو الله باندون ده غا عدد يقين أي أن رميسانه دوا إيا إن مقدسو إيدولو لبقو مسلمين تليهين وصو الله باندونه حقا ويصو الله بإذن الله حقا غا عدد إسلام كأيو كسو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله من وبركاته. من طلاؤم العرب وحدنا كل الأرض. من طلاؤم العرب لنعيدك يا أقصانا بالبرض وبالرعود يا أقصى. لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى. أقسمنا أقسمنا سنعود يا أقصى. لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى. أقسمنا. Up some nurse